بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه والاخوات نتواصل واياكم ان شاء الله بدءا من هذه الحلقة سلسله في قصص الانبياء وهي عبرة لمن اعتبر وتعتبر هذه القصص تاريخ البشرية منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي يسلك لمن أراد أن يعتبر ولمن أراد أن يتفكر وكل ما حصل للأمم السابقة سوف يحصل لهذه الأمة ان هي سلكت مسلكها بل إن سنن الله عز وجل ثابته وسنن الله عز وجل الكونية لا تتغير سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا والله جل وعلا لم يترك البشر هكذا بل أرسل إليهم الرسل تلو الرسل أنبياء ورسل يبلغ عدد الأنبياء قيل 124 ألف نبي والرسل يزيدون على 300 رسلا مبشرين ومنذرين بل إن الله عز وجل قال عنهم تترى أن يتبع بعضهم بعضا بدءا من آدم عليه السلام أول إنسان خلقه الله عز وجل كان نبيا وما كان الله عز وجل يعذب أمة حتى يبعث إليهم رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من الأنبياء والرسل من قص الله عز وجل علينا قصته ومنهم من لم يقص الله عز وجل علينا قصته لماذا هذه القصص بالذات ولمن يركز عليها لأن هذه القصص مهما سمعتها ومهما قرأتها فإنك تستفيد فوائد أخرى وفوائد جمح بل جعل الله عز وجل هذه القصص أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما, بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كان الناس يقصون قصصا فإن أعظم القفص بأن تكون حقا قفص التي ذكرها الله عد وجل في القرآن وأعظم قفص القرآن قفص الأنبياء إن هذا لهو القفص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ومهما تقرأ من القرآن من قفص الأنبياء تمر على قصة آدم وما حصل له وكيف أخرج من الجنة تقرأ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما حصل له مع قومه تقرأ قبل هذا قصة نوح نوح وما حدث له وكيف أغرق الله عز وجل أهل الأرض جميعا تسمعوا إلى ابتلاء أيوب عليه السلام وما حصل ليونس في بطن الحوت تقرأوا الخوارق التي أعطاها الله عز وجل لنبي الله سليمان عليه السلام وما أوتي آل داود كيف صبر موسى على قومه وكيف عالجهم وكيف مجاه الله عز وجل من فرعون وكيده وما هي حوادثه مع بني إسرائيل ما قصة عيسى عليه السلام التي اختلف فيه الناس وانقسم الناس في عيسى بن مريم إلى طوائف ثلاثة قصص الانبياء عبره لمن اعتبر لقد كان في قصصهم عبره لقد كان في قصصهم لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذه القصص إضرح وموعظة ورحمة لقوم يؤمنون إننا اليوم في حاجة إلى قراءة قصص الأنبياء مرة أخرى وكأن التاريخ يعيد نفسه ما الذي حدث للأنبياء مع أقوامهم هل كانوا يملكون من السلاح من العتاد من الجيوش ما كانوا يملكون إلا أعظم سلاح على وجه الأرض إنه التوكل على الله عز وجل إني توكلت على الله هذا قول الأنبياء لأقوامهم فما الذي حدث بعد هذا وكيف نصرهم الله عز وجل حتى يتثبت القلب ويصبر الإنسان على ابتلائه في هذا الزمن وعلى كثرة الفتن بد أن يعيد قصص الأنبياء مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى يقرأها ويسمعها بتدبر وكلا نقص عليك من انباء الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وموعظة وذكرى للمؤمنين ولنبدأ وإياكم أيها الإخوة الكرام مع بداية الخلق كيف خلق الله عز وجل الإنسان أخبر الله عز وجل الملائكة بعد أن خلق السماوات وخلق الأرض أول ما خلق الله عز وجل العرش ثم خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب قال ما أكتب يا رب قال اكتب ما هو كائن إلى ان يشاء الله عز وجل اكتب فبدا الله عز وجل يخبر القلم والقلم يكتب بما أمره الله عز وجل فجعل الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ثم خلق الله عز وجل ما خلق من الملائكة ومن خلقه وخلق الله عز وجل الجن قبل الأنف بألفين عام كإذا بهم في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء فيرسل الله عز وجل عليهم الملائكة تجلوهم وتبعدهم إلى جزائر البحور إلى الجزر ثم أعلم الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق بشرا أنه جائل في الأرض خليفة خلق يخلف بعضه بعضا فإذا الملائكة تسأل وتستكشف وتستفهم تقول يا رب يا رب لما تخلق هذا الخلق يسجد في الأرض يسفك الدماء كما فعل في الجن إن أردت العبادة يا رب فنحن العابدون نحن الطائعون نحن الذين آن عصي لك امرا قال الله عز وجل للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون لم يعد الله عز وجل عليهم يكذبهم بل قال إني أعلم ما لا تعلمون يعلم الله عز وجل أن من بني آدم الذين فيخلوقهم جل وعلا من بني آدم الأنبياء والصدقون والشهداء والصالحون والعابدون والمتقون فأوح الله لملك من ملائكته أن يأتي من الأرض بقبضه قبضة من فرام فذهب الملك وجاء. من كل تراب الأرض أخذ شيئا فجاء بنو آدم هكذا فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم بين ذلك ومنهم الخبير ومنهم الطيب ومنهم بين ذلك جمع الله عز وجل هذا التراب فصوره وجعله في احسن تقويم وذلك يوم الجمعة خلقه الله عز وجل يوم الجمعة بعد العصر قبل المغرب وظل على هذه الحال تراب ثم بلل بالماء فصار طينا ثم ابتدأ تماسكه فصار طينا لازبا ثم تغيرت رائحته فصار مسنونا ثم ظل على هذه الحال فصار كالفخار اذا ضرب ظهر له صوت وظل على هذه الحال لم ينفخ فيه الروح لمدة 40 عاما 40 سنه اما الملائكه ففزعت خلق طوله 60 ذراع اجوف باحترق قوي واحتمصورة لماذا خلقه الله عز وجل الملائكة فزعت اما ابليس ابليس كان من الجن لكنه كان في الملكوت الاعلى لم رفعه الله عز وجل الله اعلم كان بين الملائكة ربما لعلو شأنه ربما كان عابدا ربما كان عالما فرفع الى الملكوت الاعلى وكان من الجن لكنه بين الملائكة فمر به ابليس وبدأ الحسد يدب في قلبه والكبر والغرور فأخذ إبليس يدخل في جوفه ويخرج من دبره ثم يضرب على هذا الفخار فيخرج له صوتا كفا ثم يقول للملائكة لا ترهبوا لا ترهبوا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لإن صلت عليه لا لأحلتته إذا أنا صلت على هذا المخلوق لا لأهلكنه ويقول للملائكه لا تخافوا، إنه إبليس ولقد خلقناكم ثم صورناكم والله عز وجل قال للملائكه اذا نفخت فيه الروح اول ما يستوي وينفخ فيه الروح خروا له سجداء كلكم وخص ابليس بالامر يا ابليس امرك بالسجود له اذا نفخ فيه الروح اذ قال ربك للملائكه اني إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وإذا الروح ينفق في من؟ في آدم عليه السلام بداية تاريخ البشر بداية خلق آدم ثم بني. والى الروح يبدأ لادم عليه السلام من رأسه فلما وصل إلى أنفه عطس عطس آدم عليه السلام فقالت الملائكة والملائكة تنظر ومجتمعه لليوم المهيب للاحتفال الرهيب الملائكة جالسة تنظر ما الذي يحدث وما الذي سيحصل فقالت الملائكة يا آدم قالت له قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله عز وجل لآدم يرحمك ربك يرحمك ربك فلما وصلت الروح لذالت الآن في رأسه فإذا بآدم عليه السلام ينظر إلى ثمار الجنة، ويشتهي ثمار جن إنه آدم أبونا أبو البشر فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوسد قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فأراد أن يثب يقفز ليصل إلى عيش إلى ثمار الجنة اشتهى ثمار الجنة قل الإنسان من عجل نعم كان عجلان آدم عليه السلام ابونا أبو البشر أراد أن يسبق إلى ثمار الجنة ليأكل منها فلما نفخ فيه الروح قال الله عز وجل يا آدم يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر أي إلى الملائكة فقل لهم السلام عليكم فانظر ماذا يقولون لك نشى آدم إلى خلق عظيم الملائكة وقد خلقت الملائكة من نور أما الجن فقد خلقوا من نار أما ادم فقد خلق مما وصف لنا من تراب ثم من طين فذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة فقال لهم السلام عليكم فقالت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الملائكة بدات تانس تأنس بهذا المخلوق الجديد الذي فزعت منه إنه الآن يسلم عليها فزادته الملائكة قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زادته بالسلام والدعاء فقال الله عز وجل يا آدم هذه تحيتك وتحية دريتك من بعدك فجاء الله عز وجل بآدم فمسح على ظهره فإذا بدريته كلها تسقط من ظهره الله أكبر كل ذرية آدم عليه السلام من آدم إلى أن تقوم الساعة تخيلوا الآن نحن الآن نعيش كما يقولون في زمن فيه السكان سكان الأرض أكثر من ست مليارات ست آلاف مليون وفي كل لحظة يولد أناس ويموتون تخيلوا من آدم إلى أن تقوم الساعة كم عدد الذرية وإذا بآدم ينظر إليهم ويقول الله عز وجل هؤلاء الجمح ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا ابالي يقول الصحابه يا رسول الله يعني لما العمل اذن قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ان عملت بعمل اهل الجنه يسترك الله عز وجل لليسرى وإن عملت بعمل اهل النار يسترك الله عز وجل للعسرى ثم خاطب الله عز وجل ذريه ادم قال لهم الفت بربكم الان بدات تطرح لا تقول يا عبد الله لا اعلم اين ربي ومن ربي اقول لك في قلب كل إنسان خلقه الله عز وجل فطرة فطره أن له خالق معبود بحق جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض وخلقك يا عبد الله فقالت ذريه كلها قبل أن يخلقها الله عز وجل سقطت من ظهر آدم قالت ذريه بلا شهدنا يا رب شهدنا أنك خالقنا وإذ أخذ ربك وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ زُرِيَّتَهُمْ زُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَفُوسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا إن كنا عن هذا غافلين فإذا بالذري كلها ذريات آدم ونحن منها يا عباد الله نشهد في الأزل أن الله عز وجل ربنا أن الله عز وجل خالقنا ولا عذر لإنسان أن يقول لا أعلم أن الله عز وجل خالقي وأمرهم الله عز وجل بالسجود فما إن رأت ما يرأت الملائكة آدم نفخ فيه الروح وبدأ يتحرك إلا إذا بالملائكة كلهم يخرون سجدا تكريما وتشريثا لهذا المخلوق العظيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون ومن بين الملائكة إذا بمخلوق غريب بينهم لم يسجد ظل قائما ظل واقفا من هذا الذي يتجرض على ربه من هذا الذي يتكبر على أمر الله عز وجل تعرفون من إنه ابليس عليه لعنة الله إنه ليس من الملائكة بل من, من الجن من مادة خبيثة وصار طبعه خبيث فإذا به يتكبر وإذا به يتجبر وإذا به يحسد هذا المخلوق الجديد ينظر حوله أيها الخبيث أسجد أيها الخبيث تكبر على أمر الله عز وجل أسجد كما الملائكة الملائكة أعظم منك خلقا وأعظم منك قدرة ومع هذا سجدت طاعه لله عز وجل أما أنت فظل قائما ظل واقفا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنين إبليس ابى ان يكون مع الساجدين فسأله الرب جل وعلا وهو اعلم به قال يا إبليس ما لك الا تكون مع الساجدين لم لم تسجد يا ابليس انظروا الى رد الخبيث قال لم اكن لاسجد لبشر لست انا الذي اسجد لبشر انا اعظم وأنا أعلى وأنا أكبر أن أسجد لبشر لم أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مثلون أرأيتم الكبر ماذا يصنع بأهله إن كثيرا من الناس اليوم العياذ بالله يتكبر على أمر الله عز وجل يرد شرع الله يرد حكم الله يرد أمر الله عز وجل لا شهوة وخطأ وذلل بل كبرا وعنادا وأول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء الكبر الذي تكبر به إبليس فرد أمر الله عز وجل ولهذا الجنة لا يدخلها رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر لأن المتكبرين جزاؤهم جهنم والعياذ بالله فرد الله عز وجل على إبليس قال له قال فاخرج منها فإنك رجيم أخرجه الله عز وجل من هذا الملكوت الأعلى أخرجه الله جل وعلا من الجنة أخرجه الله عز وجل من التكريم ومن التشريف لا يستحق متكبر أن يظل في هذا المكان قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة, وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين سوف تلازمك اللعنة يا إبليس إلى يوم القيامة أنت ملعون أنت مطرود من رحمة الله عز وجل تخيلوا يا عباد الله أمر واحد رده إبليس فطرد من رحمة الله عز وجل لعن بأمر الله عز وجل كيف الذي يرد شرع الله عز وجل كله كيف الذي يرد الأوامر أمرا بعد آخر يرد الأحكام يرد الشرائع كلها كبرا وعنادة وغرور أنا لا استجيب لهذا الأمر أن أعلى وأنا أكبر وأنا أفضل من أن أفعل هذا هذا والعياذ بالله هذه نفخات إبليس كأنهم بشر كأنهم شياطين في صورة بشر والعياذ بالله كم وكم من المتكبرين اليوم على أمر الله عز وجل وعلى شرعه وإن عليك إلى يوم الدين وآدم عليه السلام لم يكن إنسانا جاهلا كما يصف الناس وبعض المتعالمين في هذا الزمن ممن يقولون أن الإنسان خلق جاهلا وبدأ يتعلم شيئا فشيئا والإنسان الأول كما يقولون والبدائي لا يعرف شيئا من الدنيا لا يعرف حتى التخاطب ولا يعرف حتى التفاهم لا يعرف كيف يأكل وماذا يلبس كان الناس عرافة أول ما خلقوا ثم بدا يتطورون يتعلمون شيئا فشيئا هؤلاء حقا هم الجاهلون هم الأغبياء لو قرأوا شرع الله عز وجل لعلموا أن آدم عليه السلام كان عالما بل كان يعلم أمورا لا تعلمها الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أميوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يقول ابن كثير رحمه الله يقول علم الله عز وجل آدم أسماء الذوات كل شيء والأفعال مكبرة ومصغرة اسماء كل شيء علم الله عز وجل آدم عليه السلام بل إن آدم عليه السلام كان يلبس اللباس وآدم عليه السلام لم يكن كما يصفه الناس اليوم انسانا بدائيا لا يعرف اللباس ولا التخاطب ولا التحدث ولا يعرف شيئا من أمور الدنيا بل تعلم كل شيء علمه الله عز وجل ولكن بعض الناس وجدوا في بعض البلاد وبعض البقاع في الأرض ابتعدوا وانفصلوا عن البشرية وعاشوا في بعض البوادي أو بعض الغابات أو بعض الصحاري أو بعض الأماكن فنسوا وجهلوا امورا كثيرة ورجعوا إلى جهالتهم وبدائيتهم كما يقولون أما آدم فقد كان عالما لما طرد إبليس ولما منع إبليس من الملكوت الأعلى ازداد الحقد في قلبه واداد الغرور ودب الكبر وانتشر في قلبه وازداد فإذا بإبليس عليه لعنه الله يقول لله عز وجل انظروا ماذا طلب هل طلب المغفرة هل طلب العفو والصفح إبليس عليه لعنة الله عز وجل أراد امرا آخر انظروا ماذا طلب قال انظرني إلى يوم يبعثون يا رب اخرني لا تقتلني الآن لا تزهق نفسي الآن يا رب أريد أن أمكث إلى يوم البعث ليس نفخة الأولى بل النفخة الثانية انظر إلى الخبيث يؤمن بيوم البعث يؤمن بيوم القيامة يؤمن بربه يؤمن بالجنة والنار ومع هذا تكبر على أمر الله عز وجل فصار ملعونا كافرا قال الله عز وجل وقد استجاب لهذا الكافر قال إنك من المنظرين سوف أؤخرك وسوف أمهلك لكن ماذا تريد يا ابليس تريد أن تستغفر تريد أن تظل تادا لله ربما يتوب عليك لا قال فبما اغويتني اعوذ بالله هل له عز وجل هو الذي أهوت أنت الذي غويت أنت السبب ولكن الخبيث ينسب الغواية إلى الله عز وجل ما يريد أن ينسبها لنفسه هذا الخبيث قال فبما اغويتني لا قعدن لهم أقعدن لهم صراطك المستقيم والغريب أنه يعترف أن صراط الله عز وجل مستقيم يعترف بكل شيء ومع هذا يتكبر لماذا تريد أن تقعد لهم في الصراط ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين من بين أيديهم أمامهم خلفهم عن إيمانهم عن ما الذي بقي؟ بقي من فوقهم لما لم يقل من فوقهم؟ لأنه يعلم أن الله فوقهم قيضون يخاف من ربه ولكنه الكبر قاتل الله الكبر ماذا يصنع بأهله؟ فرد الله عز وجل على إبليس قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لما تبعك منهم لم لأن جهنم لم جهنم لكم أجمعين اذهب يا إبليس افعل ما تفعل فأنت وأتباعك وأنت وحزبك في جهنم انظر ماذا يصنعون الناس اليوم يأتين بالتدين يزيل لهم المعاصي وذيء لهم الشيطان وأعمالهم يأتين بالتخويف فيخوف الناس من الجهاد يخوف الناس من الفقر يخوف الناس من أشياء كثيرة يخوف أولياء فلتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يأتي الى البشر بالوسواس فيوصف في لهم ويحبب لهم المعاصي ويكرر لهم الطاعات ويضحك عليهم ويزين لهم الشهوات ويلبس عليهم بالشبهات والله عز وجل يقول له واستفز من استطعت منهم واستفجذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد الخيل هم الفرسان والرجل هم المشاء الذين يمشون كأن إبليس معه جيش من المشاء ومن ركبان جيش كامل واستذب من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أما آدم عليه السلام فإن الله عز وجل قد أسكنه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحر فأخذ آدم يتلذى بأنهار الجنة وثمارها وضنامها. وكل ما اشتهت نفسه قد حصل عليه في الجنة وإذا به يوم من الأيام قد استوحش آدم عليه السلام استوحش في الجنة أن لا أليم سمعه أن لا جليل والإنسان لو كان في أي مكان على وجه الارض لو كان يسكن قصرا لو كان يجلس على افضل الاثاث بل لو كان في الجنه فانه يتعذب ان كان لوحده الانسان اجتماعي بطبعه يحب الألفح يحب الصحبح يحب المجالسه يحب اللقاء بالناس فاذا بادم يستوحش عليه السلام فينام نومه فيستيقظ من نومه فإذا به يرى عند راسه امراه قاعده خلقها الله عز وجل من ضلع سألها آدم قال من أنت سبحان الله من أنت فقالت المرأة قالت أنا امرأة فقال آدم أبو المر ينظر ما امرأة؟ عليه السلام علمه الله كل شيء فقال لها ولما خلقتي لما خلقك الله عز وجل فقالت لتسكن إلي لتسكن إلي ما خلق الله عز وجل المرأة إلا يسكن إليها الرجل رجل امرأة فقالت الملائكة تريد أن تختبر آدم عليه السلام الآن قالت له يا آدم ما اسمها تريد أن تنظر الحقا يعلم الأسماء كلها قالت له يا آدم ما اسم هذه المرأة فقال لهم إنها حواء إنها حواء فقالت الملائكة لم كانت حواء يا آدم قال لأنها خلقت من شيء حي يا أيها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ادم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كل البشرية كل سكان الأرض طوال كل تلك الدهور كلهم من أبناء آدم وحواء عليهم السلام ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين كل شيء يا آدم حلال كل شيء في الجنه مباح إلا هذه الشجرة لا تقرباها لم يقول للرب جل وعلا لا تأكل منها قال لا تقرب هذه الشجرة فقط القرب إياكم القرب لأن الإنسان إذا اقترب من المعصي أو شك أن يقع فيها ولهذا قال الرب جل وعلا ولا تقربوا الزنا قال لا تقربوا لأن الإنسان إذا اقترب من المعصي أو شك أن يقع فيها ولهذا الرب جل وعلا يقول لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ونبه الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء نبههما من شر إبليس ويا آدم إن هذا عدو لك, عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فإذا بآدم يتنعم هو وحواء في جنة عرضها السماوات والأرض آدم في أحسن صورة يلبثان أجمل لباسه وحواء يتمتعان بثمار الجنة وأنهارها ولكن الشيطان الخبيث يتربص بهما ما شأنك وشأنهما يا إبليس اتركهما يتنعمان في الجنة لا يريد هذا يريد أن يخرجهما من الجنة كما خرج هو بنفسه منها فبدأ يوسوس لآدم عليه السلام وقال يا آدم أتريد أن تخلد في هذه الجنه قال نعم والإنسان بطبيعته يحب الخلود يحب أن يبقى خالدا مخلدا في النعيم قال هل ادلك على شجرة الخل تريد شجرة بسببها تكون خالدا في هذه الجنح وملك لا يبلى تريد أن تصير ملكا لملك لا يبلى ولا يفنى أبدا فوسوس لهم الشيطان ولك أن تتصور كم يوم وكم شهر وكم سنة وإبليس يوسوس لآدم وحواء وهما يصدان عنه وهما يبتعدان عنه فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من ثوآتهما انظروا إلى الحديث ماذا يقول وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين آدم عليه السلام لم يأبه به وكذلك حواء لم يصدقانه خجر كذاب عجو لنا هل يمكن يوم من الأيام أن يكون ناطحا لنا فلم يأبه به ولذال يوسكس ولذال يزين ولذال ينفخ ولذال ينفذ ولذال ينذر ولذال بهما هكذا حتى جاء اليوم الذي بدأ ابليس يقسم يقسم برب العزة أنه لهما من الناصحين وقاسمهما وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين لم يظن آدم عليه السلام أن مخلوقا من المخلوقات يمكن له أن يقسم بالله عز وجل كهذا، مستحيل. مستحيل أن يقسم أحد من المخلوقات بالله العظيم كاذبا لا يمكن ولهذا استغل إبليس هذه الفرصة فإذا بيقسم ويحلف أنه صادق وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور ويمشيان ويمشيان لا لا لن أكل ويقتربان ويقتربان ويسوث ويزين ويقرب فإذا بحواء تاكل اولا ثم يأكل آدم عليه السلام يأكلان من الشجرة فاكلا منها فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما فإذا بآدم ينظر إلى سوءة حواء وحواء تنظر إلى سوءة آدم والحياء قد أخذهما والإنسان مفطور على الحياء مجبور على الحياء واذا بادم ينزع اوراق الاشجار استر عورته وكذلك حواء تنزع اوراق الاشجار لتستر عورتها ويركض ادم عليه السلام يريد ان يختبئ يريد ان يختفي يريد ان يختفي ويختبئ من عين الله عز وجل فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنه وإذا بآدم يركب عليه السلام ويقطع أورا الأشجار ويستر عورته وإذا بنشتاف تعلق برجليه الأخصام تتعلق وتمسك برجلي آدم عليه السلام وهو ينزعها ويخرب ويخرب فنداه الله عز وجل قال يا آدم أفرار مني يا آدم أتفر مني يا آدم فيقول آدم عليه السلام لا يا رب لا يا رب ولا استحييت منك سيدي ولكن استحييت منك سيدي وناداهما وناداهما ربهما الم أنهكما, ألم أنهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ألم أخبركما يا آدم ألم أقل لك يا حواء ألم أقل لكما أن الشيطان لكم عدو لا تظنوا أن الشيطان ينصح لكم وأن الشيطان يصدقكم وأن الشيطان صادق معكم أبدا إنه العدو الأول العدو الأول والأخير وهو الذي يجتمع بجنده وحزبه في جهنم فيقول لكم لا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وإذا بآدم عليه السلام يظل يبكي ويبكي فيأتي جبريل فينزع عن رأسه التاج وياتي ميكائيل فينزع الإكليل عن جبينه فيظن آدم عليه السلام أنه قد عوجل بالعقوبة عوجل بالعقوبه فمكث راسه وهو يبكي ويقول العفو العفو يا ربي العفو يا ربي فقال آدم يا ربي الم تخلقني بيدك قال الله عز وجل بلى قال يا ربي الم تنفق في من روحك قال الله عز وجل بلى قال آدم وعطفت فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك قال الله عز وجل بلى قال آدم وكسبت علي أن اعمل هذا ألم تكتب علي ان اعمل هذا قال الله عز وجل بلى قال آدم عليه السلام ربي أفرأيت ان أنا ثبث هل انت راجعي إلى الجنه هل أنت راجعي إلى الجنة قال الله عز وجل نعم يا آدم نعم يا آدم فتلق آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تاب الله عز وجل على آدم وعلى حواء تعرفون لما تاب الله عز وجل عليهما لأن أهدم عليه السلام ندم واعترف بالذنب واستغفر الله عز وجل وأناب إلى الله قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولعل الواحد منا يطول لما اذنب ادم وتاب أراد الله عز وجل أن يعلم بني آدم أن كل بني آدم خطاء وأن الخطأ إذا وقع من آدم عليه السلام وهو النبي الذي خلقه الله بيده واسجد له ملائكته وشرفه وكرمه وجعله أول البشرية إذا كان آدم عليه السلام أخطأ فالناس من بعده من باب أولى كل بني آدم خطا. لكن ماذا نصنع؟ نصنع كما صنع ابونا عليه السلام نفر إلى الله عز وجل نستغفر الله جل وعلا نعترف بالذنب والمعصية قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا بد من الاعتراف بالذنب لا بد من الندم لا بد من الرجوع الى الله عز وجل لا تقل انا اخطات والله عز وجل غفار نعم غفار لمن غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى تاب الله عز وجل على آدم ولكن إن للمعصية ضررا فاذا بادم عليه السلام يهبطه الله عز وجل هو وحواء وابليس اهبط الله عز وجل الثلاثه من الجنة إلى الأرض إنها مرحلة أخرى إنها بداية الشقاء فلا يخذ من الجنة فتشقى إلا لمن أطاع ربه إلا من عبد الله عز وجل فله استعادة في الدنيا والآخرة أهبط الثلاثة في يوم الجمعة إنه اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام واليوم الذي أهبط فيه من الجنة واليوم الذي تقوم فيه الساعة وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لبعض نَعْدُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ إِلَى حين آدم عليه السلام ينزل إلى الجنة قيل أنه أنزل في الهند قيل الله وعنا بهذا الخبر وأن حواء قد انزلت في مكة وإنهما تعرف في عرفات والعلم عند الله عز وجل المهم أنه أنزل إلى الدنيا هو حواء وبدأت الدرية تتكاثر فقد كان آدم يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر وكانت حواء ترد في كل بطن ذكر وأنثى وليتزوج الذكر بالأنثى في نفس البطن إنما يتزوج من أنثى في بطن آخر والأنثى تتزوج ذكرا من بطن آخر وبدأت الثلاثه في الأرض ليبدأ الصراع آدم وحواء ينزل الله عز وجل عليهم رسالة ودين ووحي وذكر وشرع يعبدون الله عز وجل به فمن اتبعه داية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا معيشة هم معيشة غم ونحشره يوم القيامة أعمى يا آدم أنت وحواء ومن يولد من بريتكما لابد أن يطيع شرع الله عز وجل ويتبع شرع الله جل وعلا أما الذي يعرض عن شرع الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا وبدأت الدرية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء حتى جاء اليوم الذي ورد في آدم عليه السلام ابن سماه قابيل ومن بطن آخر ابن سماه هابيل وأراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل الذي من نفس البطن فاعترض قابيل وأراد أن يتزوج أخته من نفس البطن هذا لا يجوز قابيل فلما عرضها هابيل أن يتزوجها منعه قابيل فقال آدم عليه السلام ينصحه ما بعد الخلاف قال قرب قربانا فمن تقبل منه القربان تزوج هذه به فإذا بهابيل وكان صاحب غنم قدم أحسن جدأة ثمينه أحسن أغنامه قدمها لله عز وجل انظر التقرب إلى الله جل وعلا أما قابيل كان ذراعا لم يقدم إلا أرض وأسوأ أنواع براعته قدمها لله عز وجل وإذا بهما ينتظران فجاءت نار من السماء فأخذت طربان هابيل ولم تأخذ طربان قابيل فازداد حقده وازداد شره وبدأ الحسد يدب في قلبه انظر كل المعاصي سببها كبر وحسد كبر كما حصل لإبليس وحسد ايضا لإبليت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهكذا حصل لقابيل دب في قلبه الحسد والشيطان موجود بينهما فإذا بقابيل ازداد شقده ويزداد شره حتى خلى يوم من الأيام بهابيل فأخذ فخرة كبيرة وأراد أن يقتل بها هابيل ولم يوجد على وجه الأرض رجل ميت لم يمت إنسان إلى الآن ولم يقتل بشر إلى الآن الارض كلها الى الان لم تشهد موت انسان واحد فاذا بقابيل يقترب من هابيل ليقتله قال هابيل يرد عليه قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار فإذا بقابيل لم يأذه بهذه النصيحه فرفع الصخرة وفضخ بها راس أخيه فسقط على الأرض فإذا به لا حراك فإذا به لا يتحرك ولا يتكلم ما تمن ما تهابين لأول مرة يرى قابيل رجلا ميتا على الارض ومن هو انه اخوه هابيل ماذا يصنع له لا يدري ماذا يفعل به لا يعلم, لا يعلم ماذا يفعل يريد ان يخفي جثته لا يعرف كيف هل يقطعها هل يحرقها ماذا يصنع فارسل الله عز وجل طير غراب يتصارع مع غراب اخر فقتل احدهما الاخر فجاء الغراب وحفر برجليه الارض فوضع الغراب الميت في الحفرة وردم الحفرة ودفنها فإذا بقابيل يبكي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ثوات قال يا ويلة أعجزت ونكون أعجلت وأن أكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ثم دفن قابل أخاه هابيل ولكنه كما يقال فقط ندم فالتاب إلى الله العلم عند الله عز وجل تكاثر ذريه آدم وكان من أولاد آدم عليه السلام شيء الذي عطاه الوصية بعده ظل آدم كما يقولون يعيش في أرض ألف عام ورأى من ذريته الكثير الكثير من ابنائه وأبناء ابنائه حتى جاء اليوم الذي اختضر فيه آدم عليه السلام إذا به تقرب وفاته فقال لأبنائه أي بنية إن يشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له ثمار الجنة فاستقبلتهم الملائكة وآدم الآن اختضر عليه السلام فقالت لهم تذهبون؟ قالوا نريد أن نأتي بالثمار لأبينا فقالت لهم الملائكة ارجعوا ارجعوا وكان عند الملائكة الأكفان والحنوق قالت ارجعوا فقد قضى أبوكم قضى أبوكم أول البشر اول الأنبياء أول من خلق وكان في الجنة فنزل قد قضى أبوكم فجاءت الملائكة يعلمون الآن أبنائه ماذا يصنعون فقضوا روحه ثم غسلوه ثم كفنوه ثم حنطوه ثم حفروا له ولحدوه، ثم صلت الملائكة عليه ثم أدخلوه قبره ثم وضعوه في القبر وحثوا عليه التراب، وقالوا يا بني آدم هذه سنتكم هذه طريقتكم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى نعم كتب الله عز وجل ان يخرج ادم من الجنه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف عاما كتب الله هذا ليختبر البشر ليختبر الناس من خلق الله عز وجل بني ادم خلقهم الرب جل وعلا لقضيه واحده وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون لقضيه واحده فقط ان يعبد الله جل وعلا توفي ادم ابو الانبياء وابو البشر وأول انسان خلقه الله عز وجل بيده من النبي الذي جاء بعد ادم عليه السلام ماذا فعل الناس بعد آدم وهل كانوا على التوحيد أم دب فيهم الشرك ما الذي حصل بعد آدم هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة حتى نراكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله